بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله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 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِنِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمَّ ما اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْنِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تنقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 والله سميع عليم ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين أرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أوابائهن أواباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملك تيمانهن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 وَأَنكِحُوا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ اسْتَعْفَفُوا فَلْيَخْشَوْا أَن يَكُونَ لَهُمْ مَغْلَبَةٌ وَلْيَسْتَعْفِفُوا خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ والالَّذينَ يَبتَعونَ الكتابَ مَِّا مَنَكَتَيمانَكُم فَكاتِبُهُم إ عَِمتُم فيِيهِم خَير وَآتُهُم مَِّ لِلههِ الَّذين آتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَاتِكُمْ علىى الْ البِغ إِ رَضْنَ تَحسقُن النتَبَتَهُ ع رَربَ الحياتةِ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين الله نور السماوات ولردم مثل نورك مشكات فيها مصاح المصاح في زجاجة الزجاجةك أنها كوكبذُّ يقد من تجرة مبارك يقد من تجرة مباركَة زيتة لا شقية وَلاغرربية.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 يسبزح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ضمآن ماء حتى إذا جاءوا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 وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برضه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار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 وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض لم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 وَيخشى الله وَيَتَّقِهِ فَأُولَاائِكَهُم فَائزُون وَأَقسَمُوا بِلههِ جَهدَ أييمَانِهِم ل إِ مَرْتَهُم لاَا يَخج قُلَّ لا تُقُسِمُ قاعةُم مْرُوفَ إِ غَّْه خَميرون بِمَا تَعمللون قل طيروا الله وأطير وَسُول قُلطيروا اللهه وَأَطير وَسُول فَإِتَ وََّْ فَإَِّ ماَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ لَ عَلَيكُم مَا حم مِتُم وَإِن تُطيرهُ تَهْتَد وَمَا عَلَ وَسُونِ إلَّا البَلَ المُبين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 يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات, ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعم كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم وإذا بلغن طفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الا لا يرجون نکاحا فليس عليهن نجاح فليس عليهن نجاح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَمَا تُوعِظُونَ إِلَّا قَلِيلًا واللههُ بكل شيء إ